والالَّذِي أَنْزَل لَيكَ الكتابَ مِنْهُ آياتة محكَمٌهُ أُم الكتابابهُ أُم الكتاب, الكتاب وَخَر مُ تشالِهات فأَََّّذنَ في قُلوبِهِمْ زَيْغُ فَتَّبِعون ماَا تشابَ منِ فَتَّبِعون ماَا تشابَ مِنْهُ, ما منه بتِرا الفثْمَةِ وَبتِ غاءةَأوِيله وما يعلم تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاشِدُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مَا من مِن عِنْدِ ربنا وما وَمَا إلا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ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 زوينال الناس حب الشووات من النساء البنين والقناطير المقتره من الذهب والفضه من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرز ذلك متاع الحياه الدنيا والله عاده حسن المال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 فَإِن أَسْلَموا فَقدَِه تَدَو وَإِن تَوَّ فَإِ نَا عَلَكَ الْ البَلا وَلَّهُ بَصون بِالحِبادَ إِ الذي لاكفُرونَ بآياتِ اللهِ وَيَقُتُلونَ النَّ بينَ بِغَيْرِ حَقْتِ وَيقُتُلون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 لَمْ تَرَ إِلَ الذي نَأوتُ نَصيدًا مِنْكِتاب يُ لِعوونَ إى كِتابابِ اللَّهِ يَحْكُمَ بَيْنَهُم ثَُّ ييتَوَلَّ فرَريقُم مِنهُم وَهُم مُعْرِضُون ذَلِكَ بأَهُم قالوا للَذ تَمَسَّنَن النار إِللاا أَّ مَن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 تج الليلى ف النَّهار وَوتُج النها رَف الل وتخرج الحّ من الميتِ وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وَوترزقم تشاب أو بغيحساب لا ييتخِذ المُمنون الكافِرين أوليا أمدون المؤمنين.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 إِ اللهَّ أْطَف آدممَ وَنُ حَوو آلَ إذَراهينَ وَآلَ, وآل عِمراان على العالممين ذُرِيةً دَعْضُهَا مِن بَعْ واللَّهُ سَنِييعٌ عَم. فذ قَالَة م رأةُ عمرَانَ رَبِّ إي نَذَرتُ لكمَا فيِي بَطنِي مُحر محََّر فَتَقَبّ مِ إكَ آتَ السَّمع العم فَلَّ وَضعتها قالَالَة رَبّ إي وَغَعتُهاَا أُثَ واللَّهُ أَلَمُ بِمَا وغَت وليس الذكرك الأنثى وإني سنيتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ نُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا, وأنفسنا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِي فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ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 فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَجَ أَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مهكُمْ ل تُؤمنِنَّ بِهِ وَلَ تَصُرَّ قَالَ أَأَقَُتُم وَأَخَذَتُمْ عَ ل لِكُمْ إصْرِي قالَاوا أَقَُرمَا طَالَ فَشههَدُ وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدين ثما تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون اف غير دين الله يغغون وله اسلمنا في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا وَمَا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب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 إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم واولائك هم الضالون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 وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 هِيَ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى الناس حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 وَذكُرون عممَّتَ اللهَّهِ عَلَيكُمْ مِذكُلتُمْ معْدَ أَمْ فَأََّ فَبَينَ قُلُوا بِكُم فَأَصَحتُم فَأَصَحْتُم بِنِعممَتِهِ إخواوانَا وَكُنتُمْ عَلَ شَفَاحُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْ قَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّ لَكُمْ آياتِهِ لَعََّكُمْ تحتَدون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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ يَبُضُّونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ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 منِنْ أهل الكِتابابِ أَُّة قائِنَةُ يتلونَ آيات اللههِ آأَنا الَّلِ وَهُمْ يسجدُون يؤمِنونَ بالِاللهِ واليهُمِآخرِِ وَيَأمُونَ بالِالمَعْروفِ وَنهون عن المُنكَو وَيننهونَ عن المُنكَرِ وَيسَارِعونَ في الخَرات وَولائِكَ منِ الصَّالِحين.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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمْ يُنْفِقُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ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 اِن تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ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 وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنًا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.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 جَنُّ لُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَى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 وَلَقَدْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ على اِتَّصِلُوا وَلا تَلْوُنُوا على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَذَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَامِ أَمَنَةً عَسَى أَنْ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شيء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 وَل إِن قُتلتُم في سَغيل اللههِ أَمُم لََغْفَِة مِ اللهِ وَرحنَ وَورَحمَةٌ خَيُ مِا يجمعون وَل إ مُُم أَ قُتِلتُم لَ إلىلَى الله تحشرون فَبِماَا رَحْمَة مِنَ اللههِ لتَلَم وَلَك تَخَلًّا غَليغ القَلبِلَ خَضُّ مِن حَولك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 وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كسبت وهم لا وَهُمْ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَأَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ كُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم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 وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قَضَاءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۚ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَماَا أَصَاجَكُمْ يَومَ تَقَ الجَنعان فَبإذن اللَّهِ وَلعلملَمَ الْ المُؤمنِنينَ وَلعَمَ الذيينَ لاافَقوا وَقِيلَ لَهُم تَعَلَ قاتِلُ فِي سَبيل اللَّهِ أَلِفَهُ قالَاالوا لَ نَ عَمُ قِتَال لاتبَعنكُمْ خُم للكُفرْرِي يَومئِذٍ أَقَرَبُ مِنْهُم للِإمان يَقُونَ بِأفْواهِهِم مَا لَسَ فيِي قُل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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إفنا ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 الذين قالوا ان الله اهدا الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكلهنا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 يااء بالبينات والزهور والكتاب المُنير كل ننفسس ذائقةة المود كل نفسس ذائقة المود.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 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها